لكن في ثانية كلام حضرتك قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنها أحلت له ساعة من النهار ما المقصود بأنها أحلت له ساعة من يعني هو يعني هو دخول جيش بالسلاح إلى مكة المكرمة وفي الحديث أنه لا يجوز حمل السلاح في مكة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شك فيه أنه قد يثير في ذهن المستمع أو القارئ يعني آآ آآ كيف تكون محرمة وإذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحلت له ساعة من النهار. يعني وحي. هذا كان بوحي من الله وحي من الله عز وجل وهنا يعني أحلت لو دخولها على هذه الآية جيش يدخل مكة المكرمة فهذه الحد ذاته و... أنه يختلف عن عن مثلا صلح الحديبية أنه كان صلى الله عليه وسلم كان داخلا محرما محرم. فهيئته تقول أنا لست قادما لقتال أنا جئت للعمرة محرم. أما الآن ف... ف... فالهيئة تدل على أنه جاء لقتال آه فهو لحد لأنه قال فالنص ف... الحديث وإن ولم ي... إن الله أذنى لنبيه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذنى لنبيه ولم يأذن لكم آه. يعني إيه؟ ثم عادت لها حرمتها فحتى لا يتصور ال... القارئ والمشاهد إن... يعني إذا النبي يفعل ما يشاء ت... تفويد رباني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤقت بوقت معين. وقت معين أن يعيد للحرم حرمته أن يعيد للإنسان حرمته أن يحطم الأصنام التي تواجدت في رحاب المسجد الحرام وفوق الكعبة ومن قبلها الأصنام التي يعني تربعت على قلوب المشركين في مكة.أي ولك وأيضا مشهد المشاهد الوثنية تكون في النبي صلى لما دخل عشان يصلي في الكعبة كان فيها أزلام ونبي إسماعيل سورة الإسماعيل وإبراهيم وما قال كذب والله ما استخدم إبراهيم ولا إسماعيل الأزلام.فإذن هنا عاوزين نقول إن الحرمة الرسول الله كان حريصا على تعظيم حرمات الله وإنه يعني حريص بكل يعني في جميع وولأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم ومبادئه تنفيذ المهمة بق قدر من الصدمات مش نعم. كمان القتل يعني حرصوا على التحقيق هذه المهمة بأقل قدر من الصدام والخسائر البشرية نعم. يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا ومن هنا كان يعني بعض الاحتياطات وهذا قلناه في حينه ولكن الآن يعني نعود مرة ثانية إلى المواقف العملية الأخرى الجديدة التي توضح تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرمة. بس هو يعني أنا أريد أن أذكر أيضاً بالاحتياطات والتعليمات والمواقف التي تؤكد النبي صلى الله عليه وسلم حريص على عدم إراقة الدماء وحريص الله صلى الله عليه وسلم على أن أن تظل حرمة البيت عتيق رغم ال. هيك عاد تذكرنا المقاصف القديمة من النقوش والدبيبة. لا, لا وعلنا قل هو علنا قبل دخول مكة حالت حظر التجول علشان ما يبقى فيش فرصة للأعداء إنهم لأن في قطاع قاوم. حوله وفلذلك أعلن حظر التجول عشما ديش فرصة للتجمع وفي نفس الوقت يحصل نوع من الصدام لا يمكن التحكم فيه ده مراحم ورفع شعار العقد والمساواة إنه مش جاي علشان يعني يرتكب يعني شيء داخلنا وعلمنا هذا يوم تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة لما أعلن سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فرسول الله أخذ الراية من يدي وعطاه لابن قيس بن سعد بن عبادة وقال هذا يوم فيه تعظم الكعبة وفيه تكسى الكعبة ثم أعلن أيضا من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن من دخل حرم الله فهو آمن من أغلق بيته على نفسه فهو آمن أيضا. ثم كما أعلن صلى الله عليه وسلم العفو العام عن عن لما قال ما تظنون ما تظنون لأني فعلت بكم قالوا أخو كنوف بن قادة اذهبوا فأنتم والطلقاء يعني لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأيضاً رغم أنها فتحت عنوة يعني لأن كان فيه مقاومة لكن خالد بن الريظ فضل الله عز وجل أجهضها فقطع في لحظات قطع هرب من من من في الموقف فهنا هنا المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنها فتحت عنوة إلا أنه يعني كان حريصا حفظ النفس وعدم القتل وعدم السبي و و وإبقاء الأموال في أيدي أصحابها وعدم فرض الخراج يعني لم تعامل مكة كما تعامل به أي مدينة تفتح عنواتا نعم. وده لتشريف لشرف هذا المكان بل إنه كما كما قلنا كان حريصا على المجموعة اللي كان أعلن أن تقتل لو تعلقت بأستار الكعبة منهم على ما اعتقد يا سهيل بن عمرو يا اكرمه بن ابو كان احدهم الذين لما تابوا وطلبوا الامان امنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم الموقف اللي احنا قلناه اللي هو موقف خزاعة لما قتلت خزاعة رجلا يوم الفتح غدات الفتح يقول خزامه خزاعه عدت على رجل من هذيل فقتلوه ومشرك برجل قتل في الجاهليه يقول غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هو جاي عشان لان توقع عليكم ظلم فانتم ترتكبوا كمان ظلم فاضح وولي الامر موجود اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. وتقتلون رجل وأخف يعني قائل كلمات وقال بين الناس خطيما فقال ايها الناس ان الله قد حرم مكه يوم خلق السماوات وبعدين فلا لحر لامرئ يؤمن بالله, بالله يوم الاخر ان يسفك فيها دما الى اخر ما قاله صلى الله عليه وسلم ف... وتوكيدا لهذه المعاني دكتور جمال كان في موقف لفضالة بن عمير الذي كان يطوف الكعبة فضالة بن عمير هاد... يعني وسلم كان شاهد فضالة بن عمير وعلم أنه يريد قتله فقال له يا فضالة علم وحيا لم يظهر فضالة شيئا علم وحيا طبعا فقال يعني ماذا تقول قال أذكر الله فقال له يا فضالة استغفر الله ما لم يأمر بإخراجه لأنه في حرم الله الامن وبيطوف المظهر انه بيطوف بيتعبد فوضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره وقرا يقول فضال ابن عمير له يقول فضال بن عمير ان قبل هذه اللحظه اللي حط ايده على صدري كان ابغض الناس إليه بعدها اصبح حب اهل الارض اليه جميعا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه هذا موقف حقيقة من المواقف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعظيم حرمات الله هو آمن في حرم الله الآمن صحيح يفكر في قتل النبي عليه الصلاة والسلام لكن أراد أن يضرب لنا المسأل أنه لا يأخذ بالظنة الاحتياط واجب ماشي. ده, ده ليس مضنة. يعني نعم. ما دام قد أوحى الله إليه فهو نعم. يقين نعم. ومع ذلك فهو تعامل معه بهذا برسل لا أنا أتكلم بالنسبة للبشر لك. العاديين نعم. خذ حذرك وانت تطوف لأن طبعا الآن أحيانا الناس الذين يسرقون الحجيش وهم في الطواف ويسرقونهم في يعني عظيم حيطة وحظة نعم أيضاً. في ناس رايحة مخصوصة عشان كده شاء <تصفيق> الله العفو والعافية في <تصفيق> في فتح مكة أيضا دفور جمال اثنين من بني مخزوم فر إلى بيت أم هانئ نعم ايه موقفهم وإيه اللي حصل معهم يعني آه، آه، طبعا المجموعة التي تصدت اللي هي كانت مجموعة اللي يسموها التي أرادت أن تقوم الجيش الإسلامي الداخل إلى مكة قدر خالد بن هو يتعامل معهم فبعد هما في اللحظات الاولى هزموا وفر بعضهم بعضهم دخل الى بيته فالنساء سخرنا منهم انكم يعني تظهرون انكم يعني فتواتها تقف في وجه الفتح الاسلامي فالمهم الشاهد ان في اثنين من بني مخزوم فروا يعملوا ايه ام هانئ هي من احما احماء أم هاني اللي هي بنت أبي طالب اللي أخت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فدخل على يعني يربطها ببني مخزوم علاقة نسب يعني نسب يعني نعم هي أحمائي اثنين من الأحمائي من بني مخزوم نعم فطلب أن تجيرهم فأجرت هما فدخل علي يريد أن يقتلهما فقتل علي إني أجرتهما فأصر علي على لأنها يعني خلي بيني وبينهم فصرت أغلقت أغلقت الباب وذهبت الى رسول الله صلى الله سيدنا عليه وسلم في, في ود بينه وبينه ام هانئ ده اخته ولكن طبعا في مساله الـ الـ يعني ان للنفس حرمة المسألة ما فيهاش ود بقى وما فيهاش كده ايوه على ذلك يقول يعني يقول لما نزل السلام على فر الى رجلان المهم الشاهد فدخل ذهبت ام هانئ لبست ملابسها راحت الى الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة وهو يغتسل وفاطمة رضي الله عنها وارضها تستره بثوبه صلى الله عليه وسلم فلما اغتسل صلى الله عليه وسلم اخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ثمان ركعات يقول الضحى وفي بعض يقول له صلاة الفتح لكن بعضهم يقول له ركعات الضحى لسبحة الضحى كل هذا وأمه في انتظار في انتظار أن يخرج من صلى فقال مرحبا وأهلا بأمه شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحب الكبير ما بينت عمه اللي يعني نصر دعوته ووقف إلى جانبه رغم المشق مرحبا واهلا بام هان ما جاء بك قالت حدث كذا وكذا قال قد اجرنا من أجرت يا ام هاناء الله صلى الله عليه حجرنا من اجتك ام هاناء ويعني علم عليه فخلاص سمعنا وقطعنا فدي يعني شوف تعظيم حرمته رغم انه لسه من شويه بيقاتله وكان مهدر دمهم لكن طالما استجارا ب ووو من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما, ما فيش كلام يعني لكن هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إراقة الدماء. ليه فالرسول هذا بالإضافة إلى نفس الرسول صلى الله عليه وسلم العاليه يعني الدكتور يعني من, من أبرز المواقف اللي أي حد في الدنيا تعرض عليها هذه المواقف أو هذا موقف تحديدا فيجد أن يعني كالنفس ورسول صلى الله عليه وسلم يسأر لنفسه موقف الطائف. وما حدث فيه يريد نلقي الضوء عليه أي أن الرسول الله الله عليه الصلاة والسلام يعني مرت عليه أيام في مكة المكرمة وهو يطوف في الشوارع من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة فلا يجد أحدها فبدأ يخرج هو خارج مكة يبحث يعني هو كان يتتبع الناس دايما في المواسم ويذهب إلى القبائس فقال خارج مكة لعلنا نجد أحد خرج هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه فذهب الى اهل الطائف يدعونهم الى الاسلام يستقبلوا استقبال سيء ما. واغروا به سفهاءهم فضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى ادموا قدميه. كان يقع مغشيا عليه فارفعوا عشان يواصلوا ضربه في الاخر لغات يعني خرج وهو راجع فجلس الى جوار بستان لعتبى ظن ابن شيبة عبد شاب ابن ربيع، عبد ابن ريب نعم عبد، وشاب ابن ربيع، فهذا فهو يعني استراحة قليلا وحتى يعني خفف عنه مقابل شاب من نينوى، له عداء، من من نينوى هو من بلاد الأرض الرافضين عاد الله إليه الأمن والأمان، فعني فلهم أن مسلماً لما قدم له قطف من عنب فقال بسم الله فسأله يعني لا يقول هذا الا رسول فقال له من أي البلد أنت قال من اين هو قال هو بلد اخي يونس قال نعم اخذوا لك فها يعني فها يعني ده خفف شويه النبي صلى الله عليه وسلم اذكره برسول كريم نعم حربكم المهم هو في الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في السكة يعني استغاث بالله عز وجل يعني الموقف كان شاق يعني أراد أن يبحث عن مخرج من ما التحدي ينصر دعوة الله عز وجل فإذا يواجه هذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا دعاء اللهم أن ترب المصدع فينا وأن تربي إلى من تكلني إلى بعيدين يتجهمني أم إلى قريب من لكته أمري أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن ينزل بغضبك أو يحل بأساختك لك العتبة حتى ترد ولحول قوات اللبك إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فيقول ضجت السماء ونزل جبريل عليه السلام شف ضجه الله عز وجل لأنه قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب شوف رسول الله خاتم المرسلين خيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم خيرة خلق الله من خلقه فيقول كما ورد في الخبر أنه نزل جبريل من السماء يا محمد ربنا يعني قد وضع ملك الجبال طوع أمرك فمره بما شئت ف نزل فملك الجبال وقال يا محمد مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليه الأخشبين فعلت أنا لم يعني لما برو الخبر ده أحيانا في لقاءات عام بقول كلمة واحدة الواحد لما يراه من الحرب على الله ورسوله أقول له فعلا ربنا فوض العبيد اللي زينا الذين يعني لما يتلقوا تابعتنا وعلى الله عليه وسلم شلال الله وفوت بعض لما أقول له الآن ملك الجبال ما تنتظرش لكن أتظور بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة رحمة الله العالمين شلال الله عليه. لما ملك الجبال قال له مرني أطبق عليهم وإنشاء قال بل أسأل الله عز وجل يعني يا يا يا يا يغفر لقوم نعم الله, الله يخرج من أطلابنا بمن يوحد الله رب العالمين يعني يعني شوف العفو يعني حتى من من ما من قسوتهم يعني يرى أنه غالبا يعني لن يخرج منهم هم أحد يوحد الله سبحانه وتعالى ولكن قد يخرج من أصلابهم حد يكون الآن في أصلابهم وينتقل إلى زوجاتهم عسى ثم الله أن يخرج آه. الله من بيته من ظهوره من يوحد عسى عفوض. وبعدين يعني هو وده الواضح يخرج الحي من الميت وخرج الميت من الحي عفوض. يعني مسألة يعني عفوض. وهؤلاء أموات ولكن أموات القلوب حتى وإن كانوا أحياء فطبعا الموقف هنا النبي صلى الله عليه يعني تعظيم حرمة الرحمات الله عز وجل نعم. طب دكتور جمال يعني إذا كان للإنسان حرمه هكذا فهل إذا تعارضت هذه الحرمه مع حد من حدود الله هل يترخص فيها هل يترخص في إقامة الحد أستاذك أخذ الإجابة بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود لهذا الموقف الرائع الذي كان فيه انتهك فيه حد من حدود الله وذهب أسامة ابن زيد ليشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف كان رده صلى الله عليه وسلم ده اللي هنشوفه بعد الفاصل نلتقي بعد قليل نعم للإنسان حرمة ولكن هل كون الإنسان له حرمة هل هذا يجعلنا نفرط في حد من حدود الله؟ دلنا هنشوفه حالا ما وصلنا دكتور جمال ماذا دكتور جمال عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي سرقت هو في امرأة من قراجي سرقت فالمفروض السارق والسارقة فاقطعوا يديهما جزاء يعني المفروض لان حد من حذن السارق تقطع يده لا. فاهلها عارفين ان سيقام عليه الحد دشر ربنا فذهبوا الى اسامة بن زيد اللي حب النبي عليه الصلاة وطلبوا منه ابن الحب ابن الحب آه. فطلب ابن زيد ابن حرس فطلبوا منه ان يشفع لهم لهذه المراه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله لما ذهب اليه اسامه بن زيد وشفع لهذه المراه فالرسول يقول غضب وقف قال يا زيد وقف وقال في وقف في الناس خطيبا قال انما اهلك الذين من قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد قد سرقت لأقمت عليه الحد يقولوا ونفذ فيها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله تابت وحسنت توبتها, توبتها وكانت تطلب من عائشة أنها تقضي لها مصالحة عنها فما كانتش تأخر عنها ولكن في الخصوص هذا يقولي الألباب هذا حد من تلك حدود الله فلا تقربوها هذا حد من حدود الله لأنه أصلا الذي وقع في الحد وقع في حرم من حرم من في شيء حرمه الله عز وجل نعم. فهذا لابد أن يؤدى ولأن للإنسان حرمة فهو يعني دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام فهذه المرأة انتهكت حرمة إنسان آخر بأن سرقت منه شيئا ومن ثم هي التي بدأت وهي التي انتهكت الحرمة فحق أن فهذا ربنا نعم. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها إلا الحدود هذه فالحدود هذا تنفيذ لحكم الله عز وجل ليس افتاءة لذلك احنا شاهدنا الحدود التي تقام في الحرم تقام في الساحة الموجودة امام الملك عبد العزيز رحمه الله فيعني في هذا قول هو ربنا لحد في سبيل يقام في في سبيل خير من ان تمطر القوم لا حديثنا صلى الله عليه وسلم كم يوما فهذه الحدود ولذلك ما استهان الناس بالدماء ما استهانوا بحرمة الانسان ما استهانوا بحرمة الاوطان ما استهانوا بحرمة النبي ما استهى صلى الله عليه وسلم ما استهانوا بحرمة الدين إلي لأن الحدود الحضور عطلت لا. لا حدود عطلت فلا ما تجرأ القوم والناس على على سرقة الأوطان وس وستف... يعني على هذا النحو الذي نراه في عالمنا المعاصر لأن لو يعني أخذوا على أيديهم لا نجا جميعا نجى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نموذج عملي هو قدوتنا وسنتعلمن منه يليت البشرية في هذا الخير العظيم تعالى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله تبارك وتعالى وليس كون ال ال المكان له حرمة والزمان له حرمة والإنسان له حرمة ليس معنى هذا أن نترخص في حدود الله تبارك وتعالى أيها لكنه برضو معزيرة أبساد أشرف يعني نحن النموذج اللي ذكرناه دايل لما قتلوا واحد يعني كان قتل به واحد في الجاهليه صلى الله عليه وسلم قال لهم ارفعوا ايديكم نفع القتل ان يعني ايه الرسول السلام قال لهم ان ينفع القتل يعني اكفوا ايديكم وذلك قال لا ودينا هيدفع ديه الرجل صلى الله, صلى الله عليه وسلم وقال لو حصل حاجة كده يبقى الناس باقرب النظرين ان شاء عفا او قيد به او ان شاء يعني ايه يترى الديار تاعته فلذلك يعني ما هنا هذا إنسان قتل في حرم الله الأمن صحيح هو ومشرك وبهراجل قتل أيضا في الجال لكن هنا طالما أولي الأمر وحرم الله الأمن فلا فليحل له أن يقوم بهذا العمل الذي قام نعم، ف... دكتور جمال مسألة تحريم بيت الله الحرام وتعظيم حرمات الله وشعائر الله هذه المسألة كانت جملة اعتراضية في خلال كلامنا عن تاريخ بيت الله الحرام ومناسك الحج وسيرة إبراهيم عليه السلام فلنعد مرة ثانية إلى سياق حديثنا عن تاريخ بيت الله الحرام وتاريخ الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر هذه الآيات الكريمات التي تشرح مناسك الحج وتوضح ما فيها من منافع ومن خير ومن ذكريات ولكن في البداية يأمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج ما كانش زمان فيه لإنترنت يقدر يعمل تواصل مع الناس من خلاله ولا فيه موبايل يضرب بس رقم ويكلم الناس في أي مكان في العالم كيف يصل صوت إبراهيم وهو في هذه البقعة إلى كل شبر من هذه الأرض وكل مكان يوحد الله تبارك وتعالى نعم يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر إبراهيم عليه السلام بعد أن أقام القاعدة من البيت العتيق بعدما انتهى من البناء صدر الأمر الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحجلت لكم الأعوام إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفوا الطير أو تهوي به الريح في مكان سحق إبراهيم عليه السلام يقولون لما في التفسير كما قرأت في التفسير يعني سأل يعني يعني قال إبراهيم عليه السلام يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفضهم لا ينفض إليهم قال الله تعالى نادي وعلينا البلاغ الله. يعني ما كان على الله. إبراهيم إلا أن يفعل ما مره الله به بأن يؤذن آه. في الناس بالحج وأن ينادي وأن التبليغ مهمة أكبر من البشر أيوة. يقوم بها رب البشر. على لا هذا قلنا أنت بتكلم عن الانترنت صعب بالنسبة للأحياء لكن الناس الذين في أصلاب الأصلاب في ظهور ظهور الأجيال يعني م. يعني يعني مش مش مش ناس على قيد الحياة ده, ده هنا فعل ده رب ناس الذين الناس الذين لم, لم يولدوا بعد. بعد فلذلك قال الله تعالى النادى علينا البلاء فقام على مقام قال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فحجين فازد في الناس بالحج هنا. سام. يقول في التفسير إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت يعني أهل الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعه وببلغ من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كل التجابة بلغته التي يفهمها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يعني شو ما عشان كده يعني شوف حجر والشجر والمذر يلبي إن الله قد كذا اتخذ بيتا فحجوه وإذا بتذكرنا يعني لأن الناس يقول لك الحجر والشجر والمذر رسول الله يقول إن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة ما يسمعهم من حجر ولا شجر وإلا شاهد له يوم القيامة فاحنا في كون يعني يعرف ربه وخالقه وإن قادله ويسبحه. ويسبحه وإن الشيء إلا, يسبح إلا يسبحه بحمده فالمسألة لأن يعني الحقيقة لأن المسألة دي يعني الناس يعني دايما العقلانيين في مسائل ما يجب أن يعمل فيها العقل نعم فكل شيء يعرف ربه وخالقه و... أستاذنا دكتور جمال في سياق الآيات يقول تعالى ليشهدوا منافع لهم ما المقصود بالمنافع الموجودة في الحج؟ يعني اللي هي البدن والزبائح والتجارات وزي ما قلبونا ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم يعني منافع دي ممكن تكون منافع دنيوية واخروية نعم، نعم،, نعم نعم نعم نعم نعم فلو يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أيام المعلومات قيل إنها العشر ذي الحجة كما ورد في الحديث عن السبيل صلى الله عليه وسلم ما من يوم الأعمال فيه الصالحة أحبه الله عز وجل من العشر ذي الحجة يعني قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فالعشر ذي الحجة دي قالوا هي د العشر أيام فيها اللي هو يوم عرفة الصيام يعني اللي من ليس واقفاً بعرفه كفر قبل سنة قبله وسنة بعدها دا ووو النحر وبعضهم قال يذكر اسم الله في أيام المعلومات قالوا اللي هي يوم النحر وثلاثة أيام بعدها ليذكر اسم الله هل المقصود هنا يعني الذكر العادة التي آه. والتحميد والتهليل والصدقات والمشي في حاجة الناس وويعني ال والتبية و... نعم وبعدين نظر مشاكل الأمة والتحديات التي تواجهها ما نشر الناس عليهم. هذا مؤتمر سنوي. كل سنة ربنا سبحانه وتعالى يذكر الأمة بربها وخالقها وإسلامها والمهمة التي من أجلها خلقت وهمية وحدة الأمة في مواجهة التحديات والأخطار والم... فكل ولكن داي... هل بشكل واقع بثور جمال الكلام ده بيحصل؟ يعني هل يلتقي المسلمون من أرجاء الـ الـ الأرض كلها فيتحدثون في مشاكل المسلمين وقضايا المسلمين التي تخصهم جميعا ويتحدثون عن تحرير الأراضي الإسلامية وكذا هل هل هذه الموضوعات تطرح في الحج أم أن هذا هو الأصل ولكن لا يطبق لا هو هذا الأصل ولكنه لا يطبق إلا القليل يعني هو طبعا في مؤتمر مصغر هي قضية غياب الإمامة العظمى التي كانت تجمع المسلمين وتوحدهم الأمة الآن ممزقة يا أستاذ أشرف العدو ممزقها في سيكس بيكو وقرس التقسيم والأمة لا بتحولش انها تخرج من هذا المأزق الان يعني الامة في خطر عظيم التحديات خطيرة فلذلك يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ال ال هذه الايات العظيمة قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكن فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلوها الى البيت العتيق ولكل امة جعلنا من يذكر اسم الله على مرزقهم من بهيمه اسم الله على مرزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمخيمين الصلاة بالصلاة وميراثنا ينفقون وال... وال... ثم يأتي بعد ذلك البدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صاف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع عظيما وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وينصرنا اللهم ان ينصرهم الله الخوين العزيز الذين امكنا رابط هنا يا دكتور جمال يعني ما الرابط بين الحديث عن الحج ومناسكه ثم أذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا يعني ايه العلاقه ايه الرابط بين يعني هذا المعنى ومعنى الحج يا تصور الله اعلم يعني كما قرأت وإنه في في الحديث الكلمات التي أرسلها عبد الله بن بوارك إلى الفضيل بن عياط في مكة المكرمة عاوز يقول هنا تعظيم حرمات الله الركن الأعظم ركن الإسلام هو الحج ركن من أركان الإسلام والركن العظيم في حياة الأمة وقصد البيت العتيق لكن على الجانب الآخر هنا إن في فرائض يجب أن تنسى في في خضم لأنه ممكن الناس تعتقد الحج أدى وخلاص أدى بقيت ما افترضاه الله عليه فيأتي كلمات الفضيل بن عياد عبد الله بن بارك الفضيل بن عياد يا عابد الحرمين لو أفسرتنا على أنك بالعبادة تلعبه من كان يخضب ضيجه بجيده فنحور من دماءنا تتخضبه يعني بقوله انت بتطوف وتسعى وتحج وتعتمر لكن ان تنسيت ان في عدو يعني يحتلوا الأرض لما كانوا الروم البيزنطيون ونحن نقف في الصغور وندفع عن الأمة لأن إذا كلنا يعني انشغلنا فقط بأداء مناسك الحج والعمرة والسعي والطواف من يدافع عن الصغور من لأعراض المسلمات الحرائر من للأوطان فكأن هنا هنا عشان كده بعد الكلمات دي وإذا الذين يقاتلون يأتي بعد ذلك رب قبل السلامة فتحالة الذين إن مكنناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا العروف أنهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ومن هذه الذين إن مكنناهم في الأرض مقتضيات التمكين أقاموا أقاموا, أقاموا الصلاة وأتوا وأمروا المعروف أنها عن المنكر فالأمة الحقيقة وضعها الآن هي لا تستفيد بهذا الموسم العظيم كما ينبغي يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإفادات دكتور جمال يعني يعني هذا الربط الجميل بين مناسك الحج والجهاد في سبيل الله أن هذا الحج إن لم يكن هو الدافع وهو الجرعة الإيمانية التي تجعل المسلم عنده استعداد للتضحية والجهاد والبذل بذل النفس والمال وكل ما يملك في سبيل الله إن لم يخرج بهذه الجرعة من الحج فما الفائدة التي خرج بها نقول الحج عبارة عن دورة تربوية مكثفة يجتمع فيها الصلاة والصيام واشتمل فيها السعي والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت يعني كل هذه كلها بتعلم الانسان كل هذا الامر في او كل هذه المناسك في الحج وما فيها من دروس تربويه عظيمة ده يعني يجرنا لسؤال كان لازم نطرحه وهو ايه هي المعالم اللي بيرسيها الحج في حياة الامه الاسلاميه ايه الدروس اللي بنتعلمها من مناسك الحج استأذنك ناخد الاجابه بعد فاصل مشاهدة الكرام فاصل قصير ونعود